بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمعنا له عددا يحسب ان ما له جَلَّ لَا يَنُونُ مِنَ الذَّلِّ مُتَكَبِّرًا وَمَا أَمْرُكَمَ الْخُطَمُ نَارٌ لَّمِنْ قَدَمٍ الَّتِي تَصْطَلِي عَلَى الْأَكْبَدِ إِنَّ لَنَا في مَقْصَرًا فِي ددد